بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين من جمله الروايات التي تذكر لولايه عدو المؤمنين موثقه السماعه عليكم السلام ورحمة الله قال سألته عن رجل مات وله بنون ممنات فالأقرام المسائل ذات الجوه ناده عن ذرعه عن سماع سألته عن رجل مات وله بنين وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد وقد فسروه بمعنى جمع عقدة وقالوا عقدة معنى الضيعة أو المكان الكثير الشجر البستان مثلا انت الشمال كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث الورثة اشي سموته طب الورثة لو كانوا كلهم كبارهم ما كانوا يصنع مشكلهم وبيناتهم مع شركاء ويوزعهم لكن بما انه فرض انه عند صغار وكبار رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيه قال الامام عليه السلام ان قام رجل ثقه قاسمهم ذلك كله فلا باس اذا اقول رجل ثقه يشرف على القسم ويقسمون وجه محمد بن حسن بإسناد ذي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن زرعة مثله هذه الرواية مصدرها المجلد التاسع عشر من كتاب الوصايا عفوا المجلد التاسع عشر باب ثماني وثمامين من كتاب الوصايا الحديث الثاني صفحة اصبحت واثنين واثنين وعشرين واثنين واثنين وعشرين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين واثنين عن ظاهره أن العدالة ليست شرطا وإنما الوسوط هذا اللي أفهم من الرواية أما الذي يقوله السيد الخوي رحمه الله وهو كلام ضريف أن أبلغ يقول ثق هذا مثنا في مع شرط العدالة فإن الوثاقة أعلى من العدالة ألا ترون أنه أن الشيخ الكليني يسمى بثقه الإسلام ثقة الإسلام شنو معنى يعني موثوق من كل الجوانب ومن كل الجهات يعني الإسلام يثق به أو يعني مثلا المسلمون يثقون به ماذا جيش ثقة الإسلام معناه أنه موثوق من كل الجوانب والجاة وهذا أرقأ أصلاً من, من العدالة هذه الرواية فتل في شاق العدالة وأن لا أعلن كيف صائر الخلق بين ثقة الإسلام مالي الكلين وبين إنقامة الشيء بالعبارة إنقامة رجلهم ثقتهم قاسنهم ذلك هذا معنى انه موثوق في المقارنة رجلهم ثقتهم قاسنهم ذلك يعني موثوق في المقارنة صحيح قاسم ما يكون هذا معنى ثقته قاسمهم ذلك وإذا يقول نسيت أكمل تكملت كلام السيرقوي السيرقوي يقول ثقة ثقة على أعلى من العدالة أنت شوفون فقة الإسلام فوق العدالة كثير وأما الرجاليون الذين يسمون من لا يكذب فقه فهذا اصطلاح خاص بهم بنكتة أنهم هم الرجاليون يبحثون عن ال وثوق بالصدق الرجاليون أشياء اللي يردون ما يشتغلون العدالة في الراوي يردون الوثوق بالصدق ولهذا يسمون حتى من كان فاسقا ولكنه صادق اللهجة بل حتى ولو كان كافرا ولكنه صادق اللهجة يسمون فقه هذا كلام السيد احمد الله وانا ما عندي اتفاقا الرجاليون هم استقدهم اسم لمن يكون عادلهم ذاك يسمونه موثوق ما يسمونه فقيه يسموا عليه واجب اللي ايش عاده حينما يقال فلان ثقتون تقال الروايه صحه السنة يعني يحمل ثقه على حتى الرجاليون يقول الرجاليون إنما يسمون كل صادة صادة اللهجة فقه لأن شغلتهم هذه هم يردون الرجاليون أو الفقهاء مثلا نسمعها فيه شغلتهم هذي يردون أنه هذا صادق القول صادق اللهجة بعض مهم حتى لو كانت كافرة فظلم عن ما لو كان فاسق هذا كلام السيد رحمه الله لكن أنا أرى أن الفرق واضح ثقة قاسمه هذا الواقح يريد الوسوق بالمقاسمة لا أكثر من هذا إذن فالرواية ظاهرة في كفاية الوسوق وعدم الحاجة للعدالة فتقع طرفا للمعارضة مع الرواية اللي قال إن قام عدل سواء يقرعنا فسواء اللي قالت قام عدل المعرض معدل. نعم يأتي ما قلنا من أنه إذا تعارضا نقتصر على الغرب المتيقن وهو العادل فنبسي بولاية عدلين أمين أما ولاية الثقات فم وجه فاوي أن الثقات يكفي لكن هو خلاف الاقيات القديم لكن انتقل يكون غير عديم فخلاف خلاف الاقيات لو احدا اسلو وان احدا خطا وذلك قام عدلون الريويه شنو قام عدلون إذا كان أقارب من ولدي معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورث في البيع وقام عدل في ذلك هذا قام عدل يعني إذا قلنا بما فلنا في علم البصور يعني لو أن أحدا اختار ما اختارنا في علم البصول من أنواع القضية الشرطية مفهومها موجب جزئية مفهومها جزئي، أحنها تقول مفهوم الشاف في المعنى المعلوم، معروف الذي قال من تدل على الكليه لو أن أحدا اتبع هذا المسلاك، خب يقول وقام عدل في ذلك. ما المفهوم كلي أنه ذكر العادي باعتبار أن العادي يذهب به، أما لو أما لو أنه لن يكن عدنا وكان يتقب به لا لعله يكفي فلو قلنا بهذا أصلا يصبح الترجيح مع روايات الوثوق روايتين صارت عنه مع الوثوق يصبح الترجيح فيما فاحتمال أن نكتفي في مسألة وثاقة في مسألة ولاية المؤمنين بها الحدود يعني مفجد ولاية مهمة هذه السعادة مو مثل أفرغ ولاية الفكر ولاية بحدود أنه أدهم ميت هذول مرتبطين به وثقات فيهتمون بأولاية الثقات بها الحدود لو قلنا بكفاية الوثوق فشيء ما بأسوه طبعا الاحتياط ولا شك الاحتياط يختفي الاختصار على العادي هذا بالاشياء خو لم يبق لنا من هذا البحث إلا مسألة ولا يتفق نطرحها على قدة مستويات المستوى الأول أن نطرحها بالحاضي لحظنا بالحاضي أولي العقود نطرحها بمستوى أدود المؤمنين أو ثقات المؤمنين هذا المستوى الأول وهذا مما لا شك فيه ولا حاجة إلى نقد، لأننا أثبتنا أن العدول أو عدول أو الثقافة السائمة عدول أو ثقافة من حبهم أن يعمل الولاية على الصغير الذي لا لا أب له ولا وصي للآب من حقه أن يعمل الولاية في صالحه لمصلحته. منهم ان يكونوا طبعا ان كان خائنا ما قاله ولا يمت فاذا اثبتنا ذلك فالفقيخهم هو اقل من ذلك الفقيه. بي عند فتشيء اضافة وهو انهم فقيه، ولكنه لا ينقصوا شيء لاننا جرى اصطلاحنا في علم الفقه. طينما نقول الفقيه، الفقه الجامعة للشرائد أنا ما نقوم ألف قيديان على نقصد الثقة العارف بلا شك فلبلاد قد تكون إلى بلاد ما دام لشخص غريب أو من الوربا أو يقوله سمن الأقارب وهو ثقة او هو عندي يقول هو عدل عند ولاية يقول فقيل إيش له؟ قابل يا حاج المستوى الثاني ان نبحث بعنوان ان نقدمه الفقيه نقدمه على الاولياء السابقين الذين شرحناهم يعني نقول الفقيه له الحق في ان يعزل الأولياء الذين عددناهم قبلا يعزل الأب يعزل الجد يعزل الوصي، يعزل بدل المؤمنين يقول أنا هذا صغير هذا بيدي أنا, أنا يجب ان أشرف على أهار الصغير وعلى أمواله هل له ذلك أولا والمفروض أن الأولياء الصارخين شرائط الولاية مجتمع بهم من يتكلم عن ابن مجنون طبعا تعلمون عن ما عنده لا أو أن أو عن ابن مضار يريد أن ياري صغير ماله أو الوصي المضار يريد أن ياري الموصى عليه طبعا ما عنده ولاية هناك. إنما كلامنا فيما إذا تمت شرائط الولاية في السابقين عندئذن هل للفقيه أن يعزلهم؟ ويقول أنا أشرف على الصغار وعلى أموالهم هذا المستوى الثاني من البحث في هذا المستوى الثاني نقول اشرافه على ذلك وعزله لهذولاك خلاف اطلاق ادله ولايه هذولاك كل أحد منهم كان, عند كان عندنا ادله أثبتنا بها ولاية الاب او الجاك او الوصي او عدو المؤمنين فان ياتي هذا ويعزل هذولاك خلاف اطلاق العزله يبقى لو حصلنا على نص أقوى من تلك الاطلاقات هو يتقدم على تلك الاطلاقات ونقول هذا له حق العزل ولو لم نحصل على دليل خاص أقوى من تلك الاطلاقات هو الإطلاقات محكمة وليس للفقي ان يعزل هذا المستوى الثاني من مستويات البحث عن ولاية الفقيه بشأنه العقود المستوى الثالث المستوى الثالث عبارة عن مستوى النبي أو أولى بالمؤمنين من أنفسهم منذ الفقيه أيضا أولى المؤمنين من أنفسهم هذا المسترع وهذا هو الذي قصدته حينما قلت الان قبل دقيقة حينما قلت في المسترع الثاني قلت إلا أن نحصف الدليل أقوى يكسر تلك الإطلاقات مجلز. أنه إذا حصلنا دليل أقوى يكسر تلك الإطلاقات فيه. وإلا تلك الإطلاقات محكم كان مقصودي هذا يعني إن أثثنا ولاية للثقيش بمستوى النبي أولى المؤمنين من أنفسهم طبعا هذا يكسر تلك التفاق على كل حال هذا هو المستوى الثالث في مسألة طبعا هذا مقصودي بالمستوى، ما مقصودي أنه كل ما ننتقل إلى مستوى متاخر راح يكون أرقى ذلك ما هذا مقصودي ما طبعا هذا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا أرقى شيء ولا تصل إليه ولا يصل إليه ما سنقوله إن شاء الله من المستوى الرابع المسر الرابع منقصر منقصر من بأن الفقيه أولى بالمؤمن من هذا النبي أولى بالمؤمن من معنى أن النبي حتى ولو أراد أن يأخذ كل ممتلكات بكشته لا لمصلحة ورورية له راد يأخذ كل ممتلكات بل لو أراد أن يقطع يدي وززلي بل لو أراد أن يقتلني النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا ظاهر الآية هذا أصلى الله أعلم شين كان مخصوص نحن هو ظاهر الآية ظاهر الآية هذه. ولكن عجبا أصلا نحتمل فقهيا أن يكون هذا المقام للفقه أصلا نحتمل فقهيا هذا هذا مقام محصوم هذا مقام النبي هذا مقام علي حينما قال صلى الله عليه وسلم ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى اللهم بلى قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه الله. اللهم أولو أنه لبعدنا على الأرض آخر هذا مقام وهذا مقام لم يعملوا به سلام الله عليهم هم معنا لم, لم يعملون وإنما مقام شرفهم الله بذلك ولكن ما عندنا لا رواية ضعيفة ضعيفة السنة ما موجود عندنا تدل على أنهم عملوا بذلك في مورد بل العكس العكس التاريخ يحدثنا بعكس ذلك بعد تاريخ يحدثنا بقضية القضيب المنطقة انا الذي أمر النبي المكان الذي حتى هذا الرجل يختص من يعني من دون اجل هذا المكان يلزم يلزم ما اجل هذا المكان الذي اجل هذا المكان الذي اجل هذا المكان الذي اجل هذا المكان الذي اجل هذا المكان الذي اجل هذا المكان الذي اجل هذا المكان الذي هذا المكان هذه كانت أخلاقيتهم لم يكنوا يعملون النبي أو المؤلمين من أنفسهم لكن على كل حال هذا مقام أعطاهم الله ولا نحتمل ولا واحد بالمقام أن هذا المقام في خيانها ما أستمر موجود أن هذا المقام أعطي الغير المعصومين هذا المستوى الثالث اللي ان ما منهج قال البحث الكلام على المستوى الاول والثاني والثالث واضح ما فاضي البحث يبقى المستوى الذي هو محل بحث ونقاش هو الذي يقول بحث ونقاش هو المستوى الرابع وهو مستوى الولايه على إدارة الركومة الإسلامية على كأسفكم الإسلامية وإدارة الركومة الإسلامية هذا هو الذي بيئة فاطئة وهذا كما ترون خارج عن بحثنا أصلا أجمد عن بحثنا هذا شيء آخر خارج عن مسألة الولاية على على على حقود الصغار هذا هموم حقود الصغار ما على ربط مساله اداره الحكومه الاسلاميه نعم بمعنى لو انهم كل احد معدهم وصاروا كلا على الدوله دولة من وراء تتساءل ان تعودهم صح, صح أن دخل كمساله جديده من مسائل حكومة الإسلامية، وإلا ما له بحث بحث ولاية الفقيه على مستوى إدارة الدولة الإسلامية أجنبياً أجنبياً عن بحثنا، وهذا البحث أصل بحث ولاية الفقيه نحن بحثناه في كتبنا المطبوعة في عدة كتب أولها. كتاب أساس الدكومة الإسلامية وآخرها حتى ساعتنا هذه آخرها كتاب أولايق الأمر في عصر الغيبة وبينهما متأسطات طبعا لو ألبنا أن ندخل في هذا البحث الشكل معنى أنه نفتح البحثا بسعة هذين الكتابين وهذا الكتابنا متعلمون بينهما أمور النماجي يعني بعض النكات بحثنا فيه أساس التكون الإسلامية وبعض النكات فأخذناها في ولاية الأنفع أصلي غيرها فلو أردنا أن نبحث ذلك بهذه خب هذا معنى أنه نأخذ منكم مختا واسعا بساعة هذين الكتابين خب هذا ما لننسويه وإنما فقط نزولا لرغبة بعض هضار البحر. الذين طلبوا مني أن أبحث أبحث شيئا مضغوطا من ولاية الفقير لعلي أوفق إن شاء الله أوفق لإنهاء البحث قبل الفاطميه لأنه تعلمون أن الحوزة كلها تتعطل بمجيء الفاطميه وتبقى معطلة إلى آخر شهر رمضان. فإذا اقدر كمل هذا قبل قبل الفاطميه جيد اذا ما قدرت اكمله خوفا من اغصاب امره امركم لله الله صار انه اجل